الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صوت واضح يا عبد الله عند الشيخ صوت واضح بسم الله الرحمن الرحيم بإسرى شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى إلى كتاب جامع البيان في تفسير القرآن قال يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم من عدوكم من عدو أي استعدوا للحرب واحذروا من الأعداء. نعم. سخنم محمد استعد للقراءة. لا شئ بسم الله الرحمن الرحيم صل الله وسلام. انفلو اخرجوا الى الجهاد ثبات جماعه بعد جماعه متفرقين او انفروا جميعا مجتمعين اي بادروا الى الجهاد كيفما امكن من غير ان من غير أن تلقوا من غير أن تلقوا انفسكم من التهلكه وإن منكم لمن لا يبطئن إذا اذا ويتخلفن عن الجهاد فمن بطئ بمعنى أبطأ لازمه أو لا يبطئن غيره من من بطأ والخطاب لعسكى الرسول والبعض المنافقون واللام الأولى للابتداء الأولى للابتداء والثانية جواب قسم تقديره نعم واللام الأولى للابتداء والثانية جواب قسم تقديره وإن منكم لمن أقسم بالله لا يبطئن فإن أصابتكم مصيبة من قتل أو هزيمة قال المبطل او المبطل قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا حاضرا ولا ان أصابكم فضل من الله كفتح وغنيمة لا يقول أن أكلا على على فرط أو فرط ما هذا على فرط تحسرهم كأن مخففا كأن مخففة من الثقيلة لم تكن بينكم وبينه مودة اعتراض بين الفعل مفعولي وهو يا ليتني كنت معهم فأفوز منصوب بجواب, بجواب التمني فوزا عظيما نصيبا وافرا من الغنيمة يعني أن قولهم هذا من قول من لا مواصلة بينكم وبينه وليس من, من أهل دينكم فإن الحظ من المال غاية بغيتهم لا إعانتكم وأجرهم هكذا فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة معناه ان بطأ هؤلاء عن قتال فليقاتل الذين يبيعون دنياهم بآخرتهم هم المؤمنون حقا أو معناه ليغير ما بهم من النفاق فليقاتل الذين يشترون الدنيا الثانية بالآخرة الباقية فعلى الأول حث المؤمنين على القتال وعلى الثاني حث المبطئين أو المبطئين على ترك ما هم عليه ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما له الأجر الجزيل غلب أو غلب وما لكم مبتدأ وخبر لا تقاتلون في سبيل الله حال يعاتبهم على ترك الجهاد ويحرضهم عليه والمستضعفين أي في سبيل المستضعفين وهو تخليصهم عن أيدي العدوي أو في المستضعفين على حذف المضاف أي في تخليصهم نعم. أو على بغيه أو على على نعم النساء والبلدان بيانوا للمستضعفين الذين هم بمكة تحت أياد المشركين الذين يقولون ربنا آمنا ربنا أخرج رب الذين يقول ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها أرادوا مشركي مكة. الظلم من كثيرا لكن نص الى اهلها تعظيما لأم الفراء وتعاليما وجعل لنا من لدنك وديا يلي أمرنا وجعل لنا من لدنك نصيرا فاستجاب الله تعالى دعاهم دعاءهم يسر ما هذا لبعضهم الهجرة إلى المدينة وفتح مكة عن النبي عليه الصلاة والسلام فنصرهم وتولاهم الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله فيما يصلون به إلى الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فيما يبلغ به من الشيطان نعم قاتلوا أيها المؤمنون أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا أي, أي مكره المؤمنين هكذا مكره المكره المكره المؤمنين نعم احش الله عليكم مكره المؤمنين بالنسبة إلى مكر الله للكافرين ضعيف فلا تخافوهم في حاشة ثانيه كنا نمكرها نعم طيب نقرأ من نقف نقف إن شاء الله. ليه نقف ليه نقرأ خمس دقائق لا عندي بعد ثلاث دقائق مجلس موطة. صحيح. ألم ترى الذين ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم عن قتال المشركين حين التمس قتال قتال في مكة وهم ضعفاء قليلون. نعم. هو طيب فإن الحاشية فإنهم يلقو يلقون يلقون من المشركين أذن كثيرا يستأذنون في القتال ويقول يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم نؤمر بالقتال أمرنا بالعفو فكف أيديكم من الوجيز وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واشتغلوا بما أمركم الله فلما كتب عليهم القتال في المدينة وهم أقوياء كثير إذا فريق منهم إذا للمفاجأة جواب لجواب لجواب لما يخشون, يخشون الناس الكفار خبر الكفار خبر فريق وهم صفته ده وكذا كخشية الله إضافة المصري للمفعول أي خش خشية مثل خشيتهم لله أو أشد خشية عطف على كخشية الله أو كخشة أشد تلك الخشية خشية من خشيتهم لله بعد أن جعل خشية خاشيا كجد جده كجد جده أو, أو كخشية الله حال من, من ضمير الجمع أي حال كونهم مثل أهل خشية الله أو أشد خشية من أهل خشية الله وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا لولا هل لا أخرتنا إلى أذر قريب أي الموت يعني هل لا تركتنا نموت بآجالنا قيل القائلون منافقون أو مؤمنون وقالوه خوفا وحرصا عن حياته ثم تابوا أو مؤمنون تخلفوا ونافقوا لما فرض عليه القتال أو لما فرض عليه القتال قل يا محمد متاع الدنيا قليل سريع, سريع التقضي يعني لو هكذا سريع. Yeah. والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيل لا ينقص من ثوابكم مثل فتيل فتيل النواة أي أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة حصول مرفوعة منيعة منيعة عالية كذا نزلت في المنافقين الذين قالوا في قتل أحد لو كانوا عندنا ما ماتوا وإن تصبهم وإن تصبهم المنافقين واليهود حاشنة يا ك ك ورزق من ثمار وأولاد يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئات كجذب ونقص من هلاك من هلاك ثمار وموت أولاد يقول هذه من عندك قالوا وما هي إلا بشؤم محمد وأصحابه قل كل قل كل من حسنة وسيئة من عند الله بإرادته وقضائه يبسط ويقبض نعم اقرا جزء منها و وباقي نعم طيب هنا وتعلق القدر بظاهر هذه هذه الايه فقالوا نفى الله تعالى السيء عن نفسي و نسبها الى العبد فقال وما اصابك من فمن نفسك ولا متعلق لهم الى اخر هذه الحاشيه مذكوره من المعالم للخطاب لعلكم تراجعونها فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا أي القرآن فإنه لو فهموه لعلموا أن الكل منه تعالى أو حديثا ما كبهائم كبهائم لا أفهم لهم نعم ما اصابك يا انش طيب دقيقة ماشي بس نقرا حتى الآن لم يؤكد للال حضر نواصل حتى ننتهي ما أصابك يا انسان من حسنة من نعمه فمن الله تفضلا منه وما أصابك من سيئه بلية فمن نفسك بسبب شؤم ذنوبك وانما كتبتها عليك فالحسنه احسان والسيئه مجازات يصل الكل من الله تعالى نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم حال قصد او حال قصد به هكذا قصد به التأكيد ويجوز تعلق ويجوز تعلق للناس به أو تعلق للناس به فحين قصد به التعميم أي رسول للناس كلهم كوكف بالله شهيدا على رسالتك ومن يطع الرسول فقد اطاع الله لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى نزلت حين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اطاعني واحبني يطاع الله تعالى واحبه فقال المنافقون يريدون ان يريد ان نتخذه ربا كما اتخذ النصارى عيسى عليه السلام ومن تولى اعرض عن طاعتي فما ارسلناك عليهم حبيبا عن المعاصي انما عليك البلاغ وعلي الحساب كم بقي طيب طيب هنا نقف بإذن الله تعالى ويقول ونطاعها بدايه آية طيب دقيقة دقيقة يا شيخنا أنظر صفحة صفحة طويلة شيخنا إن شاء الله نقف, نقف هنا إن شاء الله ونواصل إن شاء الله القراءة يوم السبت القادم شيخنا حفظكم الله تعالى وبارك فيكم نسمع منكم الإجازة فيما قرأناه فتفضلوا بارك الله فيكم قبلنا وتشرفنا شيخنا بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله كل خير تفضلوا في أمان الله شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب إخواني فقط بعد دقائق نبدأ كتاب الموطة الجمع بين الروايتين على صاحبه محمد عارف المبارك فوري بعد دقائق على اليوتيوب